بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماء يَعْلَمُ مَا يَيْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي فَإِنْ فِي أَمْوَاتٍ وَلَا في والذين سعوا فيه إلي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراح قال الذين كفروا هل نذلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي